ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التولاه وَالْإِنجِيلَ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إِنَّ الذين كفروا بِآيَاتِ الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقوم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر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 به كل من عند ربنا وما يذكر الا الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبى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 فَإِنْ حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أُوتُوا الكتاب والميين أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ اسلموا فقد اهتدوا وَإِنْ تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاء Wallahu baseerumbil 'ibaad. Innal ladheena yakfuruna bi aayaatil laahi wayaqtuluna an بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ولا وما لهم من ناصرين Alam illet, ila illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, illet, yatawalla illet, illet, illet, illet,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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا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 فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أنثى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكر كلنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاءُ المحداب وَجَدَ عندها رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَذَا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 يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكاء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 إِذْ قَالَتْ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بن مَرْيَمَ وجيها فِي الدُّنْيَا والآخرة وَمِنَ المقربين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 وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إِذْ قال الله يا عيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مرجعكم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم Wallahu la yuhibhu al-zhalimien Thalik natloohu alayka min ala yati wal-zikri al-hakim Inna mathal Aysa عند Allah kemethal Adem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 وآبانا اكم ونساء ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبته فلنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق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 بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا alal Kitab limatu duna fi ibrahim wa ma anzilat al Tawrat wal jil ilaa afala taqluun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 طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهير وكفروا آخذه لعلهم يرجعون ولا تؤمنون Illa Allah, iemand die bij jullie volgt, zegt: "De begeleiding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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن تَّمَنَّىٰ أَن يُؤْتَىٰ مِن فَضْلِ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فيلميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 إِذْ كُنْتَ نَبِيًّا أَرْبَابًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ اللَّهُ ميثاق أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أن قررتم وأخدتم على ذلكم إصري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 أسلم من في السماوات ولرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قُلَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائك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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من حلهم من اولى ذهبوا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب ليم وما لهم من ناصرين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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوداة قل فاتوا بالتوداة فاتلوها إن كنتم صادقين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 وَأَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عليكم آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يعتصم بالله فقد هدي مَخْرَجًا صراط مستقيم يا لَا الذين وَمَن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اللَّهَ بَالِغُ مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء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 هم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيه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 ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو ان اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفون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 الله واليوم لا خير ويمرون بالمعرف وينهون عن المُنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلون من خير فلن تُكفرو والله عليم بالمتقين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 Metal u me ju, fiekone fiħad die hilħajetidun je, kame saliri, hem fiħ al-sillu, n-asabet, haru sa' koumil, lolamu, fusahum fa' leket, u fusahum jodlimuun. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم لا إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الْغَيْظِ قل موتوا بغيظكم إِنَّ الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حَسَنَةٌ تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها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 الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله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 وَتِلْكَ لَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافرين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 وما كان لنفسنا تموت الا باذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الاخره نوته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قتل مَعَهُ ربيون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قولهم إِلَّا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبيس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهمون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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين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 ولئن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ من اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما تَجْمَعُونَ ولئن مَّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبيس المصير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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أن هذا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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون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 لن يضر الله شيئا ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء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 الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 fain kelden kafad kelden russen min qabel kjaauw bil beynati wal zubur wal kitab munir kll nafs وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلو النفير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 لتبيننه للناس ولا وَلَا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما يشترون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 في خلق السماوات ولرض واختلاف في الليل والنهار لا آيات الباب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 وما للظالمين من أنصر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لليمان أنامنوا بربكم فآمنا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 als je de stad bent, dan heb je de stad van de stad van يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون يا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 inna allaha kan alaykum raqeebaan